لاب قاب النفاق الله ابن ابي بن سلول ولازال الى اليوم ولازال الى اليوم ادنابه من المنافقين الذين ان تمسسكم حسرة تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها الذين اذا نطق الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون لازال اذرابه الى اليوم يتلمسون مثل ذلك على المجاهدين في سبيل الله وعلى الدعاته إلى الله وعلى كل من يعمل لهذا الدين يقعون في عقولهم وفي أعراضهم ويشككون في نياتهم إن وعظت الناس شككوا في نيته كما كان المنافقون يفعلوا إذا جاء الرجل بصدقة كثيرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال المنافقون هذا مرائي وإذا جاء بصدقة قليلة قالوا الله غني عنك عن صدقتك فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم يسخرون منهم سخر الله منهم لاخر الله منهم ولهم عذاب ال المنافقون اليوم لا يزالون على هذا المنهج ان جمع احد تبرعا شككوا فيه إن وعظ أحد شيئا من المواعظ شككوا فيه ان القى محاضره من المحاضرات شككوا فيه ان الف كتابا ان خرج في قناه فضائيه ان بذل نفسه وماله مجاهدا في سبيل الله شككوا فيه انت مسسكم حسنة تسؤهم وانت صبكم سيئه يفرح بها ولابطا بالنفاق سلسلي يا